بِاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقفص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحفوذ العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكربان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من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 اي عنوان بكماتكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويدعو وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في سأن، فبأي ألا يُربك ما تكذبان؟ سنفرق لكم أيها السقمان، سنفرق لكم أيها السقمان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شعب من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيناهم يعرف المجرمون بسيناهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بثيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلام يربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آهان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان في إمامهم كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان في إن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء رَبِّكُمَا تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 بقريم حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام